فمن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرع نخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن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 وَأُولَٰئِكَ أُولُو الْفَضْلِ أَعْنَاثُهُمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ